لا في ضرار كلما دعوتهم لتغفر لهم وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا اصابعهم في اذانهم وسدوا ثيابهم واصروا وأصروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم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 يُعيدُكُمْ فِيهَا، ثُمَّ يُعيدُكُمْ فِيهَا، وَيُخْلِجُهُمْ إخْرَاجًا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقَاتٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَادًا. قَالَ نُوحُ الرَّبُّ إِنَّكُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَجِدُهُ مَادُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا إلا خسروا ومحكرو مكرات كبيرة وقالوا لا تدر أن آليتكم ولا تدر أن ودرو ولا سواه ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسرقا وقد أظل كثيرا ولا تزيد ظالما إلا ظلا مما خطئ فاتهم اغريقوا نارا فادخن نارا فلم يجدونهم من دون الله انصارا فلم يجدونهم من دون الله انصارا وقال نوح ربنا تدع على الارض من الكافرين ديارا ما كان يتدرهم يضلوا عبادك وانا يلد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب, رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تزد الظالمين إلا تباغا